إلى شرح الشيخ رحمة الله عليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ثم قال الشيخ رحمة الله عليه بعد ذلك ولزيادة بيان في هذا المقام نقول معلوم أن الدين هو ما شرعه الله تعالى على لسان رسوله الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه من العقائد والعبادات والمعاملات معلوم أن الدين هو ما شرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله سلم من العقائد والعبادات والمعاملات وأنه جل ثناؤه كما علمنا كيف نعبده ونتقرب إليه بما يصلح قلوبنا ويهذب نفوسنا من أنواع القرب كالصلاة والزكاة والصيام والحج علمنا كيف يعامل بعضنا بعضا إذن الله سبحانه وتعالى علمنا العبادات وعلمنا المعاملات علمنا من العبادات ما يصلح قلوبنا ويهذب نفوسنا وعلمنا ربنا سبحانه وتعالى كيف يعامل بعضنا بعضا بتبادل المنافع ومرافق هذه الحياة من بيع وشراء وإجارة وقرض وشركة وره وزواج وخلع وذلك لحفظ نظام المجتمع من الفوضى والاضطراب الله سبحانه وتعالى لم يكلنا إلى أنفسنا فيما بيننا وبينه ولم يكلنا إلى أنفسنا فيما بين بعضنا له البعض لأنه من استغنى عن الله تعالى طرفة عين فقد هلك وصار من أهل الحين فلا غنى للعبد عن الله عز وجل في عباداته ولا في معاملاته فالعبد بحاجة الى الله سبحانه وتعالى في عبادته والعبد بحاجة الى الله سبحانه وتعالى في معاملته وقد رسم الله تبارك وتعالى لعباده في نوع العبادات رسوما لبيان كميتها وكيفيتها الله سبحانه وتعالى بين العبادات كم من وإيه كم من وكيفا، فما حدد الله تبارك وتعالى له كم من لا يجوز تغييره بزيادة ولا نقص. الله سبحانه وتعالى جعل المغرب ثلاث ركعات لا يجوز لأحد أن يجعل أربعة. يقول لك ليه مش مش من المغرب ثلاثة خلوه أربعة زال عشر زياده خير والله تعالى جعل الصبح ركعتين لا يجوز احد أن يجعلها ثلاث يقول يبقى إيه اثنين ثلاثة أو اثنين أربعة لا يجوز والله تبارك وتعالى علمنا كيفية العبادة فلا يجوز لأحد أن يغيرها الصلاة قيام مصحوب بالقراءة ركوع مصحوب بالتسبيح اعتدال من الركوع سجود جلوس بين السجدتين لا يجوز أحد أن يغير هذه الكيفية فالله سبحانه وتعالى رسم لعبادي في نوع العبادات رسوما لبيان كميتها وكيفيتها وأوجب عليهم أن يقفوا عندها وحرم عليهم أن يتعدوها لأنه تعالى أعلم بما يصلح أرواحهم ويزكي نفوسهم فكان المرجع إليه تعالى وإلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه في بيان ذات العبادة وكيفيتها فليس لاحد كائنا من كان أن يخترع عبادة أو يحدث فيها هيئة من عند نفسه يزعم التقرب بها إلى مولاه فذلك عين المشاقة والضلال المبين زي ما تكلمنا عن احداث الصلاة ليلة النصر من شعبان وليلة السبع من رجب من وهكذا كل هذه بدع ما أنزل الله سلطان ليس لأحد كائنا من كان أن يخترع عباده أو يحدث فيها هيئة من عند نفسه يزعم التقرب بها إلى الله عز وجل فهذا عين المشاقه والضلال المبين أما نوع المعاملات الله سبحانه وتعالى بين لعباده العبادة والمعاملة العبادة رسم لها رسوما بين فيها كيفية وكمية تب المعاملات قال وأما نوع المعاملات فقد سن للناس فيها قوانين عامة وقواعد كليه لأن لها جزئيات تتجدد بتجدد الأيام وتتغير برقي الأمم والشعوب فلا يتيسر لهم تحديدها بكميه ولا كيفية إذن العباده رسم الله لها رسوما ببيان الكم والكيف ليس لأحد كائنا من كان أن يحدث تغييرا في كمها ولا في كيفها أما المعاملات لو أن الله سبحانه وتعالى جعل لها كما وكيفا وألزم الناس بها كان هيبه في حرج على الناس لأن المعاملات تتجدد وتتغير معاملات النهاردة من زي معاملات الجيل قبل مئه سنه ولا قبل مئتين سنه ولا في اعاده الصحابه المعاملات تتجدد فربنا سبحانه وتعالى وسع على الناس في المعاملات فلم يجعلها محدده بكم ولا كيف زي العباده وانما وجعل لها قواعد عامه وقوانين عامة يرجعون إليها فقضت مشيئة الله عزت قدرته وجلت حكمته أن يكون للمعاملات من القواعد الكلية والأدلة العامة ما يكون مرجعا لها وميزانا تعرض عليه وذي ندندن ندند حول قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم عليه الخبائث فهنا قلنا في مستجدات استجدت وفي اطعمه ومشروبات استجدت حدثت ما كانت موجوده زمان كيف نعرف حكمها بهذا الايه بهذا الميزان العام يحل له الطيبات ويحرم عليهم الايه الخبائث نقول الدخان الآن السجائر هذا مشروب ما عرف الا حديثا ما كان على عهد النبي عليه الصلاه والسلام المشروب ده حلال ولا حرام نقول نوزنه بهذا الميزان ونرد إلى هذه القاعدة العامة يحل لهم الطيبات ويحرم عليه الخبائث فالدخان ترى من الطيبات ام من الخبائث الجواب من الخبائث يبقى جواب حكمه حرام أيها فالله سبحانه وتعالى عزت قدرته وجلت حكمته جعل للمعاملات قواعد كلية وأدلة عامة تكون مرجعا لها وميزانا تعرض عليه فإن كانت تلك المعاملة مما تقبلها هذه القواعد والأدلة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتندرج تحتها تبقى ايه فهي مشروعة المعاملة الحديثة إذا كانت ترجع إلى هذه القواعد العامة والأدلة كلية وتندرج تحتها تبقى ايه مشروعة وان كانت لا تقبلها ولا تندرج تحتها انتباهك ايه غير مشروعه وتكون مخالفه للشارع ومعانده له خذ مثال قال الله تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل دي قاعده كليه وقانون عام ينهى عن اكل اموال نزبل ايه بالباطل قاد عامه ما قالكش يعني ايه ايه سوره الاكل اموالنا زي الباطل ما حددش سوره معينه حتي قاعده عامه ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل فانه جل ثناؤه حرم على الناس بهذا الاصل ان ياخذ بعضهم مال بعض بغير مقابل شرعي لا تاخذ مال الغير الا بمقابل فهو يعم جميع الاموال وكل ما لم يبح الشرع أخذه من مالكه فهو مأكل بالباطل وإن طابت به نفس مالكه خلي بقى من القعدة دي فطابعين قوسين كويس احفظ كل ما لم يبح الشرع أخذه من مالكه فهو مأكل بالباطل وإن طابت به نفس مالكه يعني الشرع قال لك ما تاخدش مال الاخر الا لما تشتري منه حاجه اما تبيع له حاجه خد مالك يبقى لما تشتري حاجه تدله مال لما تبيع له حاجة تديله ايه تديله مال اما تأجر له معك فتبن ارض وتأجر واحد تاخد منه مقابل ايه مال يبقى اذا ال... يبقى ربنا اباح انواعا من المعاملات كل ما لم يبح الشرع أخذه من مالكه فهو ما اكون بالباطل ولو كان حتى صاحب ايه ولو كان حتى صاحب راضي مثال اجر البغي اجر البغي الثمن الذي يدفعه الرجل المرأة ليه بها بيدفعه ونفسه طيبة حتى يفجر بها بيدفع ثمن مقابل هذا العهر ونفسه راضية لكن الاسلام ايه حرم هذا يبارض النفس لا يجعل المحرم حلالا وحلوان الكاهن الكاهن الذي يتكهن ويعمل الأشياء ويدعي علم الغيب وبعدين تخذ الحلوان تخذ الحلوان حلوان الكاهن هذا حرام حرام ولو دفحته بطين بنفسه وثمن الخمر اما واحد يشتري جزاز خمر بيدفع ثمنها هو طيب النفس راضي به إيه لكن الشرع ايه حرم هذا يبا هو حرام وثمن الخمر واجر ضراب الفحل نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يأخذ على تلقيح الاناث من البهائم اجره لعنده فحل لا يأخذ اجر على تلقيح الاناث والمأخوذ بحكم القاضي قاضي حكم لفلان على فلان بألف جنيه لكن الحكم كان مبني على شهر الزور أو يمين فجور هل هذا المال الذي ياخذه الإنسان بحكم القاضي بعلاء لا يبقى, إيه؟ يبقى حرام فكل هذا لا يحل أخذه فإنه من أكل أموال الناس بالباطل والكاهن الذي يدعي علم الغيب ويخبر عن الأمور المستقبلة ويدعي, ويدعي معرفة الأسرار ومثل المنجم والعراف والرمال وضراب الحصى كل هؤلاء لا يحل لهم ما أخذوه ولا يجوز تصديقهم فيما ادعوه فمن أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ومن القوانين العامه قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل فان هذه الايه من امهات الايات المشتمله على كثير من الاحكام الشرعيه والخطاب فيها يعم جميع الناس في جميع الامانات وان كانت الآية في امر الايه في الولاة والحكام ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى انا اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل وبعدين قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولوا الامر منكم فالآية وان كانت في اولات الامر والحكام الا انها تعم جميع الناس وكل ما من على شيء فهو مطالب أن يؤدي الأمانة الى, إلى من اتمنه عليها الخطاب فيها يعم جميع الناس في جميع الأمانات ويدخل فيه الولاة دخولا أوليا فيجب عليهم تأدية ما لديهم من الأمانات ورد المظالم وتحري العدل في الأحكامهم ويدخل فيه غيرهم فيجب عليهم رد ما لديهم من الأمانات وتحري في الشهادات والأخبار وكتمان الأسرار قاعده ثالثه من القواعد العامه قول النبي عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا ضرار فهذا الحديث يحرم جميع انواع الضرر قل او كثر لا ضرر ولا ضرار لا تضر نفسك ولا تضر ايه ولا تضر غيرك والدخان بيضر النفس وبيضر الايه وبيضر الغير المدخن يضر نفسه ويضر من ابتلي بمرافقته ومجالسته ومخالطته وإن اقبح شيء أن يدخن الرجل في بيته بين أطفاله, بين أطفاله وصغاره فإن هذا الرجل حين يدخن في بيته بين أطفاله وصغاره يضرهم وهو لا يدري بسبب الامراء بسبب العيال الحساسية والربو ومرض الصدر ومرض الجهاز التنفسي. وهو لا يشعر بذلك المسكين. سكران. في حين ان هو ما يقبلش اي حد يقول ابنه بخ. ما يقبلش اي حد يضرب ابنه كف. ومع ذلك هو طول النهار وطول الليل قاعد بيضر عياله وهو لا يدري انه يضره لأن الذي يجلس مع المدخن هو لا يقل عنه لانه لنبتنفس هذا الدخان تمام فاعتبروا معشر الآباء المبتلين يا معشر الآباء المبتلين بالتدخين لا تدخنوا في بيوتكم التدخين يؤذي أطفالكم التدخين يؤذي نساءكم وبالتالي لا تدخنوا في المجالس العامة لانكم تؤذون المسلمين والمسلمات بهذا الدخان فقالوا عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا ضرار يحرم جميع انواع الضرر قل او كثر لان النكره في سياق النفي تعم لا ضرر كلمه ضرر دي معرفه ولا نكره نكره ضرر الضرر ده المعرفه لكن ضرر دي نكره وجاءت منفيه لا ضرر فالنكر في سياق النفي تعم والضرر هو الحاق الأذى بالغير مطلقا والضرار إلحاقه به على وجه المقابلة بالمثل وخبر لا محذوف أي موجودان في ديننا لا ضرر ولا ضرار موجودان في ديننا يعني ديننا حرم الضرر والايه والضرار ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام المسلم من هو من سلم المسلمون من لسان ويده الاسلام ينهى عن الضرر فلا وجود للضرر والضرر في ديننا لا ضرر ولا ضرار فالخبر خبر لا لا ضرر ولا ضرار خبر لا محذوف تقديره موجودان لا ضرر ولا ضرار موجودان في إيه؟ في ديننا زي ما احنا بنقولوا ايه لا اله الا الله خبر لا محذوف تقديره لا معبود بحق الا ايه الا الله عز وجل والحديث خبر بمعنى النهي الحديث خبر لا ضرر ولا ضرار هذا خبر لكن معناه الايه معناه النهي معناه النهي اي لا يضر احد غيره ولا يجازيه على اضراره بل يعفو ويصفح اي لا يضر من لا يضره ومن يضره شوف سماحه الاسلام شوف عظمه الاسلام شوف كيف يحب الاسلام للمسلمين ان يعيشوا في سماحه وموده ومحبه واخوه لا ضرر ولا ضرار معناها لا يضر احد غيره ابتداء يعني يحرم عليك ان تضر إيه؟ اخاك ابتداء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 إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلنية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عادن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرت فنعم عقبى الدار نسال الله يبلغنا هذه المرتبه من الاخلاق لا ضرر ولا ضرار يقابلها قوله عليه الصلاه والسلام اد الامانه الى إيه؟ من ائتمنك ولا تخن من خان, ولا تخن من خان. فالضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه الضرر ابتداء هو الفعل لا ضرر انك تبتلي باضرار الاخرين والضرار ان واحد يضرك فانت تقابل ايه اضرار او باضرار وقد اخذ الائمه من هذا الحديث القاعدة المشهورة وهي ان الضرر يزال قاعدة من قواعد الاصولية عند الفقهاء الضرر ايه الضرر يزال وبنوا عليها كثيرا من أبواب الفقه الضرر يزال الفقهاء بنوا على هذه القاعده كثيرا من أبواب الفقه كالرد بالعيب كالرد بالعيب يعني انت اشتريت حاجة اشتريت حاجة وفيها عيب بس انت ما شفتوش ساعة الشرف بعد ما روحت البيت لقيت العيب موجود وظهر هذا ضرر لحقت الضرر يزال يزال ازاي انك انت ترجع الحاجه على ايه على بائعها او ينقص لك من ال من الثمن بقدر هذا ال هذا العيب ان شئت الضرر يزال ترتب عليه الرد بالعيب وجميع انواع الخيار خيار البيع من اخلال الوصف المشروط يعني انت قلت لي انا عندي سيارة موديل تسعين سيارة موديل تسعين وبحالة جيدة وكذا وكذا فانت وصفت لي السيارة وانا صدقتك فلما استلم السيارة لقيت الشروط ايه مش موجودة مختلفة قلت موديل تسعين طلعت موديل سبعة وثمانين قلت لي مش مخبوطة طلعت مخبوطة فهذا يقول له, له يبيعك ايه يبيح المشتري الخيار في الشراء والتغرير التغرير ممكن انت تغرر بالمشتري تغرر بالمشتري تصير تمدح في السلعة بتاعتك وتوريله له يعني ايه ان مفيش بعد كده وان البيع ده تعتبر لقطة ولو انه خدتها يعني يا سلام حيكسب من وراها ياما فانت يجي ياخدها لا جائنا نقطه ولا حدا وتخسره كمان بانت غررت به وافلاس المشتري إفلاس المشتري واحد اشترى حاجه بالدين بالاجل وبعدين افلس مش قادر يسددها وغير ذلك وكدفع الصائل الصائل حاجة حاجه هجم عليك حاجة هجم عليك يعني عافاك الله انت ماشي في الشارع لقيت بهيمه هجم عليك يبقى هي صائل ارادت ان تعدد عليك انت مطالب ان تدفعها ان تدفعها عن نفسك حتى لو لم تندفع الا بالقتل وقتال المشركين والبغاة وفسخ النكاح بالعيوب او الاعصار. فسخ النكاح بالعيوب وجدت زوج رجل فوجد في المرأة عيبا لا تستمر الحياة معه او وجدت هي فيها فيها عيبا لا تستمر الحياة معه او الرجل تزود ثم اعسر وما عاد مستطيعا ان ينفق على المرأة لا, لا يطعمها ولا يسقيها ولا يكسوها معسر فهذا يحق لها ان تفسخ العقد ويتعلق بهذه القاعدة جملة قواعد قاعدة الضر يزال يتعلق بها جملة قواعد منها ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها احنا عندنا دايما قاعدة مشهورة العامة تحفظ وهي الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تبيح المحظورات وللأسف ان العامة اساءوا استخدام هذه القاعدة وتوسعوا فيها توسعا الضرورات تبيح المحظورات الراجل طلع من البنك خير عنه بيجيب سلفة بيجيب سلفة ليه يا عم والله عندنا ضرورة مضطر يا عم الشيخ والله انا عارف ان ربع حرام بس مضطر طب مضطر ليه السجارة بيبيع الفدان جنبي وطبعا مش هسيب واحد غريب يشتري فدان ومعيش اشتري فدان فانا باخد سلفة عشان اشتري فدان الضرورة بيحل يا عم الشيخ ها؟ واحد تاني باخد سلفة ليه علشان يصب الدور الثالث وهكذا قالوا ان هذه ضرورات ما هذه ضرورات الإخوان الضرورات التي تبيح لك الربا هي التي تبيح لك أكل الميتة متى تأكل الميتة انت متى تطيب نفسك أن تأكل الميتة يحيد لك أن تأخذ الربا. وأنت لا ترضى بأكل الميتة إلا في حالة إن تكون مشرفا على الهلاك من الجوع ولا ترد حتى اللفت تكله المضطر فيش غير ميت يتكو الميته يتموت هذا لتبيح لك الاخذ الربا المهم ان قاعدة الضرورات تبيح المحظورات بقاعدة مشهورة عند العامة لكن هذه القاعدة لا اخت لا اخت وهي ايه الضرورات تقدر بايه بقدرها واحد ماشي في الصحراء ونفد طعامه واشرف على الهلاك مش لاقي حدا ياكلها حلال ووجد ميتة يبقى الضرورات بيحي المحظولات حياكم الميتة عشان ما يموتش طب ياكل ايه يعني يعني يقعد كده يربع بقى ويجطع ميتة ويش وكده منبسط لا الضرورات تقدر بايه بقدرها يعني يجي هو جعان قوي يبقى واكل ايه حدا صغيره كده تسد الرمق عشان ما يموتش بس ويمشي يمكن ربنا يكونوا بالايه بالحلال بعد كده يمكن أن يكون حلال فالضررات تقدر بايه بقدرها كالمضطر لا يأكل من الميت إلا بقدر سد الرمق ومنها الضرر لا يزال بالضرر الضرر لا يزال بالإيه؟ بالضرر في ضرر موجود طيب القاعدة بتقول الضرر إيه؟ الضرر يزال طيب إحنا عايزين نزال الضرر بس لو زلنا الضرر الموجود حنوجد ضررا غير ايه غير موجود نقول له لا خلي الضرر الموجود ايه موجود وما تعملش ضرر جديد الضرر لا يزال بالايه الضرر لا يزال بالضرر ولذلك دائما هذه القاعده تاتي معنا دائما كلما تكلمنا عن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دائما يقولوا الضرر لا يزال بالايه لا ضرر لا يزال بالضرر ولا تنهى عن منكر يترتب عليه منكر اكبر من الإيه؟ من المنكر اللي بتنهى عنه ونذكر او وذكر بما روي عن شيخ الاسلام لتيمية رحمه الله انه مر على قوم من التتار يشربون الخمر وهم سكارى فمر عليهم ولم ينكر عليهم فقال ورفيق يا شيخ سبت الناس دون يشربوا كده ومشيتوا خلاص لا قلت حرام ولا حاجه ولا انكرت عليهم قالوا يرحمك الله لو انكرنا عليهم شمر الخمر لفاقوا فانتهكوا اعراض المسلمين يبقى ايهما اخفي ضرران انهم يسكروا في ستين دهنة يبقى خلوهم سكرانين تيهين نيمين بل انهم لو زننا ضرر الخمر عنهم حينتهكوا اعراض المسلمين فالضرر لا يزال بالايه الضرر لا يزال بالضرر ومن فروع هذه القاعدة الثانية ان لا يأكل المضطر طعام مضطر اخر اثنين مشين في صحراء كلاهما اشرف على الموت جوعا فوجد احدهم قطعة لحم ميتة قطعة من الميتة صغيرة لا تكفي الا واحده الثاني مضطر الاخر فهل يجوز للمضطر الاخر ان يأخذ ما سبق اليه المضطر الاول من الميتة لا يجوز لا يأكل المضطر طعام مضطر هو التاني به ضرر لكن لا يزيل بإضرار الايه؟ بإضرار الآخرين ومنها إذا تعارضت مفسدتان إذا تعارضت مفسدتان روعي أكبرهما ضررا بارتكاب أخفتهما وهذه قاعدة في معنى الاستثناء من القاعدة الثانية يرتكب أخف الايه؟ الضررين يرتكب أخف الايه؟ الضررين عافاك الله والمسلمين إنسان ابتلي بمرض في قدمه ابتلي بمرض في في قدمه فهذا ضرر عايزين نزيلوه ولكن هذه الإزالة يعني ان سكتنا على هذا الضرر في قدمه استشرى المرض في جسمه فهل تبطر القدم من أجل المحافظه على الجسم ام لا تبطئ يرتكب خف يرتكب الضررين ومنها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح درء المفاسد مقدم على جلب الايه على جلب المصالح قبل ما تفعل الخير لا تفعل الايه لا تفعل الشر قبل ان تفعل الخير لا تفعل الايه لا تفعل الشر ومن القواعد العامه قول الائمه رضي الله عنهم اجمعين الضرورات تبيح المحظورات اخذوها من قوله تعالى الا ما اضطررتم اليه فتلك هي القوانين العامة التي يرجع, إليه يرجع اليها في نوع المعاملات وصفوة القول ان الشارع الحكيم قد رسم للناس في العبادات طرقا معينة على كيفيات معينة وألزمهم الوقوف عندها كجعل الصلوات عددا معينة بكيفية معينة في أوقات معينة بطهارة مخصوصة وجعل الصيام في شهر مخصوص في النهار لا في الليل والحج عملا مخصوصا بكيفية مخصوصة فلا يجوز لهم أن يزيدوا في العبادة ولا أن ينقص منها كما لا يجوز لهم أن يخترعوا في العبادة هيئة لم يرسمها الدين كالقراءة في الركوع أو السجود أو التشهد في القيام بدل القعود أو التسبيح في القيام بدل القراءة أو الجهر في السرية والإسراء في الجهرية وما إلى ذلك من الهيئات التي لم يأذن بها الله ولا رسوله الأمين ولم يرشد إلى عملها فكل هذا عمل ليس من الدين وكل عمل ليس من الدين بحكم ايه مردود لحديثنا سلام من احدث في امر هذا ما ليس منه فهو ايه فهو رد وكذا كل معاملة كل معاملة لا يشهد لها اصل من الاصول عامة بايه محرمة وباطلة الدين بين للناس العبادات والايه والمعاملات إلا أنه حد للعبادات حدا في الكم والكيف والهيئة لا يجوز لهم أن يعتدوا عليه بالتغيير ولا بالزيادة ولا بالنقصاء أما المعاملات فوسع الله عليهم فيها فجعل لهم قواعد عامة يرجعون إليها فكل من درد تحت هذه القواعد إبا مباح وكل ما لم يندرج تحته إبا محر ويستفاد من الحديث الأول أمور منها ان في دلالة للقاعدة الاصوليه ان مطلق النهي يقتضي الفساد مطلق النهي يقتضي الفساد ودي مسألة درسنا في ايه في اصول الفقه النهي عن الشيء يستلزم الفساد او لا ايه او لا يستلزمه قال الحديث الاول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فولد فيه دلالة للقاعدة الأصولية أن مطلق النهي يقتضي الفساد لأن المنهي عنه مخترع محدث مخترع محدث يعني مثلا الطلاق قسموا الفقهاء إلى أقسام باعتبارات مختلفة فمن حيث السنة والبدعة قال الفقهاء الطلاق ينقسم قسمين سني وبدع سني وبدع فطلاق السني ما وافق ما اذن الله فيه ربنا قال ايه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ما معنى طلقوهن لعدتهن اي طلقوهن في طهر لم تمسوهن فيه عشان تستقبل عده على طول عشان تستقبل عدة على طول لبلا تطول عليها ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض وبلغ ذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطر من تلك الحيضه التي طلقا فيها ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها وإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها في طهر لم يمسها يبقى بطلق السني ان يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسى فيه. تفهم من كده ان الطلاق البدعي ان يطلقه حائض السني طلق في طهر فاذا طلق في حيض او نفاس إذا مش الشطوري بين بدعي واذا طلق في طهر مسافي بطلق ايه طلق بدعي اختلف العلماء في هذا الطلاق البدعي الطلاق البدع ده اذا طلق الرجل وهي حائض او طلق في طهر مسافي هذا طلق بدعي هل يقع هذا الطلاق البدعي او لا يقع عملا بهذه القاعدة ان النهي اقتضي الفساد ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فورد ذهب بعض الائمة الاعلام الى ان الطلاق البدعي لا يقع فلو طلق الرجل امرأتا ويخائض او في طهر مسافي قالوا هذا مخالف لهدي النبي صلى مخالف للسنة من احدث في امر هذا من يسر ورد يبقى طلق مش واقع لكن الراجح ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ابن عمر ان يحتسبها طلقة ان يحتسبها ايه طلقة الشاهد من حبيث ابيلك بالمثال كيف ان النهي يقتضي الفساد وكيف استخدم علماء هذا الحديث من عمل عملا ليس عليهم فوارد قالوا قال فيه دلالة للقاعدة الأصولية ان مطلق النهي يقتضي الفساد لان المنهي عنه مخترع محدث وقد حكم عليه بالرد المستلزم للفساد فكل العقود المنهية عنها باطلة غير معتدة بها ولا تترتب عليها آثارها التي كانت تترتب عليها إذا كانت مشروعة فإن جميع المنهيات ليست من أمر الدين فيلزم ردها ده بناء على من قال أنه يقتضل إيه الفساد كده. اللي يصلي في ارض مغصوبة هو منه عن ذلك ولمش منهي منهي يبقى على هذا المذهب صلاته ايه صلاة باطلة اللي يصلي في المقبرة او في الحمام هو منهي عن الصلاة في هذا المكان يبقى صلاة ايه باطلة على المذهب الاولى ان النهي يقتضي ايه يقتضي الفساد ومن قال لا يقتضي الفساد يقول هذا خبر واحد وهو ظني <تصفيق> فلا يكفي في اثبات هذه الطاعدة المهمة قال الامام النووي رحمه الله وهذا جواب فاسد لانا متعلقة بفروع العملية التي يكتف فيها بالظني بخلاف العقائد التي لمدة فيها من العلم ونحن نقول ان احاديث الاحاد حجة بنفسها في العقائد والاحكام نحن نقول ان احاديث الاحاد حجة بنفسها في العقائد والايه والاحكام ولكن هذه مسألة خلافية بين الاصوليين هل النهي يقتضي الفساد فلا يصح العمل المطلقة او انه يصح مع ترتب الايه الاثم لارتكاب الايه المنهي عنه ومنها ان الاختراع في الامور الدنيوية حكم ايه الاختراع في الامور الدنيوية جائز لا حرج فيه ما لم يصادم أصلا من أصول الدين من أحدث في أمرنا هذا إبا الإحداث في الدين ما فيش أحدث في الدين لكن الاحداث في الدنيا ما لم يصادم أصلا من أصول الدين إبا إذا مباح فالشريعة تبيح للناس أن يخترعوا في أمور الدنيا ما أرادوا وفي صناعاتهم ومساكنهم ما شاءوا بشرط المحافظة على قاعدة العدل ودرء المفاسد وجلب المصالح بل قد يكون مأجورا في إحداث كل يرق أمته ويعود عليها بالخير والرفاهية يعني العلماء والمخترعون والمبتدعون والمفكرون حينما يجتهدون في اختراع ما ينفع الأمة وينهض بها ويأخذ بيدها حتى يجعلها في مقدمة الأمم هذا قد يؤجر الإنسان إذا رزق نيه صالحه في اختراعه إيه؟ في اختراعه هذا يبقى إذن لا بد أن نفرق بين بدعة الدين وبدعة, الإيه؟ وبدعة الدنيا بدعة الدين مرفوضة أبدا بدعة الدين مرفوضة أبدا بدعة الدنيا الاشياء الشيء ما كانتش موجودة قبل كده إذا كانت يعني لا تصادم أصلا من اصول الدين وفيها نفع المسلمين فهذا أمر حتى الإسلام إيه؟ حتى الإسلام عليه ومنها ان حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الامر لقوله عليه الصلاة والسلام ليس عليه امرنا زي ما قلنا في امثله اكل اموال الناس بالباطل القاضي حكم الانسان بمال الغير بناء على يمين فجور منه او على شهاده ايه زوء يبا هذا المال لا يجوز لمن حكم له بي ان يقبله وهو عارف انه حقه لأن حكم الحق القاضي لا يحل الحرام والمراد به أمر الدين فلا يحل بالحرام إذا كان ما ادعاه باطلا في الواقع والشهود كذبه وينفذ حكم ظاهرا فقط ولذلك النبي عليه وسلم قال إيه إنما أنا بشر أنا بشر لا أعلم الغيء إنما أنا بشر وإنكم تختصمون الي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما يقطعة من النار فإن شاء أخذها وإن شاء تركها بيقول أنا بشر لا أعلم الغي إنتوا ابتدوا تترفعوا إلي يشتكي بعضكم بعض إلي ويمكن واحد منكم لسانه فصيح ولسانه طليق هو ظالم ويقلب الآية يجعل نفسه مظلوم هو عليه الحق ويجعل نفسه بريء فانا بحكم بما اسمع فحكمي لا يغي من الواقع شيء اللي يجيني يشكو اخاه فاحكم له بحق ليس له فيقطع من النار انا بقطع هاله هو حر بقى ياخدها ياخدهاش شو حر وانتو عارفين ان المحامين بيتفاوتوا في الفصاحة والبلاغة والخبرة يمكن يجي واحد صاحب حق ويبتلى بمحامي ضعيف ضعيف اللسان لا يكاد يبين مش قادر يثبت حقه والطرف الثاني اللي عنده الحق جاي محامي لسانه فصيح وصليب يختلعه من طلع الشعر من عجينه مش مبلولة ولا ممسوسه فهذا كل القاضي بيحكم بالقدامه قدامه فاذا كان لك عندي واحد حق وما قرتش بيته عند المحكمه والمحكمة براتت الطرف الثاني خصمك هذا في الدنيا الحكم بيمشي لكن ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم ايه تختصموا فقال ينفذ حكمه ظاهرا وباطنا مثلا لو حكم بشهادة زور لو حكم الحاكم بشهادة زور ان هذه المرأة زوجة فلان حلت له عندهما عند أبي حنيفة ومحمد ولها أن تمكنه من نفسها مدم الحاكم حكم يا مرات وهي مش مرات يا مش مرات عند أبي حنيفة محمد له أن تمكنها من تمكنه من نفسها وعند الجمهور لا تحل له ولا يحل له أن تمكنه من نفسها قال والمسألة مبسوطه في كتب الحديث والفروع ومنها أن الصلح الفاسد منقوض والماخوذ فيه مستحق الرد كالصلح الذي يحل حراما أو يحرم حلالا كأن شرط فيه أكل مال الغير بالباطل او وطأ لا تحل له او كان فيه ضرر باحد الطرفين كاشتراط البائع الا يطأ الامه وقد جاء ذلك مصرحا في حديث الاعرابي الذي رواه البخاري وغيره في كتاب الصلح عن ابي هريره وزيد بن خالد رضي الله عنهما انهما قال ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر افقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذل لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل فقال إن ابني كان عسيفا أي أجيرا على هذا فزنى بامراته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت ابني به منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فاخبروني أن ما على ابني مئة جلدة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الغنم والوليدة رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت فهذا صلح باطل وفاسد ومردود زنى شاب بامرأة متزوجة فناس قالوا لأبو الولد ده ابنك هذا يرجم ابنك هذا يرجم قال يا جماعة بدل ما ترجموه يعني انا حديكو شوية فلوس وتسمحوا الولد وخلاص قالوا ماشي فرجع تاني سألتاني قال لا ده ابنك اعزب وحد الاعزب الزاني الجلد مئة مش الراجب اما المرأة المتزودة هي التي ترجم فيا رسول الله احكم بينه فقال له ترجع لك فلوسك وابنك يرج يجلد كما قال الله تعالى والمرأة اذا اعترفت ترجم فاعترفت فرجمت يبقى الشاهد ان الصلح الفاسد منقوض اذا اصطلح الناس على ما يخالف الشريعة ويخالف الاصول فصلحهم هذا ايه مردود لانه ليس من الدين من عمل عملا ليس عملا فهو رد قال فهذا صلح عن الرجم بالمال وهو لا يجوز في الحدود فكان فاسدا منقوضا والماخوذ به مستحق الرد ومنه يستفاد ان الباطل من القضاء مردود وما خالف السنة الواضحة من ذلك فباطل وان من قضي له بشيء وقبضه لا يدخل قبضه في ملكه او لا يدخل قبضه في ملكه اذا كان هذا القضاء خطا وجورا وخلافا للسنة ولا يصح له ذلك وعليه رده ومنها ان ديننا قد كمل واشتهر وظهر ظهور المحسوس كالشمس بحيث صار لا يخفى على ذي بصر والحمد لله وذلك بقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم فمن رام زياده عليه فقد حال ما ليس بمرضي لدى الله تعالى لانه لقصور عقله وقلة فهمه رأى الدين ناقصا ولو انصف الحق لعلم انه هو الناقص والمطرود المحروم ومنها الحث على الاتباع والتحذير من الابتداع الى غير ذلك مما لا يحصى من الفوائد المأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام من احدث في امين هذا ما ليس منه فورد قال المؤلف رحمة الله عليه قال العلمة الشوكاني هذا الحديث من قواعد الدين من احدث في أمين هذا ما ليس منه هذا الحديث من قواعد الدين لانه يندرج ما الاحكام ما لا يأتي عليه الحصر وما أصلحه وما أدله على إبطال ما ذهب إليه الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام وتخصيص الرد ببعضها بدون مخصص من عقل ولا نقل فعليك إذا سمعت من يقول انتبه عليك إذا سمعت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام المنع مستردا له بهذه الكلية وما يشابهها من نحو قوله عليه الظلام كل بدعه ضلاله طالبا لدليل تخصوص تلك البدعه التي وقع النزاع في شانها بعد الاتفاق على انها بدعه يعني عليك كل ما تسمع من بدعه او ترى من بدعه ان تقول هذه بدعه ضلاله اللي يقول لك بدعه حسنه تقف في وجهه ومعك حجتك تقول له كل بدعه ايه ضلاله دي بدعه يقول لك بدعه تقول كيف جعلتها حسنه ما دليلك الذي يخرجها من هذا العموم كل بدعه ضلالة ما دليلك الذي يخرج من قوي صلاة من أحدث في من هذا ما ليس منه فورد فإن جاءك بدليل قبلته وإن كاع كنت قد القمته حجرا واسترحت من المجادلة وقول كاع أيهابه وجبن عنه تقول كعت عنه أكيع وأكاع كيعا وكيعوعا إلى آخره قال ومثل هذا القول من الشوكان مبني على ظن أن الذاهبين إلى أن من البدعة ما هو حسن يتوسلون بذلك إلى استحسان ما يستقبحه الشرع وحاشاهم أن يفعلوا هذا وهم العلماء الأجلاء هكذا يقول الشيخ علي محفوظ رحمه الله عليه في الرد على الشوكان وقول الشوكان أقوى وأقبل وأرجح والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على بن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين